في الدنيا لا يرجع إليها لا يرجع إليها فإن, فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر أما علمت يا جابر أن الله قد كلم كلم أباك كفاحا فقال له تمنى قال أن تردني إلى الدنيا فأقاتل فيك فأقتل فيك يا رب فإنك أنت الأعزبك حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب الجعون وأن له الرجل وأن له ذلك أما كان يستبعد البعث والنشور فلما صار الغيب استعتبا وليس بمستعتب حتى إذا أحدهم الموت قال رب الجعون لعلي صالحا فيما تركت يعني فيما مضى لعلي أصلح ما أست ما دامت الانفاس في في الروح ما في للانسان والروح ما دامت في البدن فالله تعالى قد اعطاك اعظم النعم ام هلك فتب اللهم اننا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اننا نستغفرك ونتوب اليك اللهم اننا نستغفرك, اللهم إننا نستغفرك لعلي أعمل صالحا في تركت وليس العمل أن يكون صالحا الا ان يكون اخلاصا لوجه الله الكريم وان يكون متبعا في النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لذلك قال الله تعالى ليا بلوكم ايكم احسن عمل هذا هو العمل الصالح فيقول امامنا الفضيل اخلصوا واصابوا قالوا ما اخلصوا وما اصابوا يا امام قال اذا كان العمل اخلاصا لوجه الله الكريم وهو المطلوب اسما المطلوبات ولم يكن متبعا في النبي لم يكن صالحا لا يقبل وان كان العمل صالحا متابعا في النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن اخلاصا خالصا لوجه الله الكريم لا يقبل قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا لعلني اعمل صالحا فيما ترك يعني فيما مضى وانقضى كلا يقول الله جل وعلا كلا وهذا استبعاد ذو مستحيل ان الله جل وعلا قضى ان من مضى من الدنيا لا يرجع اليها مره ثانيه وان من ظهر له الغيب وصار شهاده انقطع عنه باب الإيمان وباب التوبة كلا إنها كلمة وقائلها يعني هذه الكلمة لعلي أرجع لعلي أعمل صالحا فيما تركت هذا الكلام يقوله ايضا كذبا يعني هذه الكلمة الذي تمنى فيها الرجوع ليصلح ما أفسد لو كان صادقا لعل الله أفعله ذلك لكنه ليس بصادق كما أصب الله جلالك علىه ولو ترى إذ على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَلْ بَدَى لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْصُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا رِمَانُهُ عَنْهُمْ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ هُمْ كَذِبُونَ قال الله تعالى مُبَيِّنًا لَنَا حَالَهُمْ وَلَوْ رُدُّوا بسم الله السلام سيدنا لأمر وجود بسم الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله من كل سوء شكر الله لك سيدنا الله كريم قال الله تعالى ولو ردوا لما عادوا ولو ردوا لمنوع العاد المنوع عنه لكاذبون شوف يعني هم حتى ولو رجعوا للدنيا بعد ما ظهر الغيب صار شهادة فإنهم يعودون إلى معصية الله بل وإلى الشرك بل وإلى تكذيب بل وإلى تكذيب الأنبياء ولو جاءتهم كل الآيات عشر داي منين يا ابن حلال أنت, انت مش قال عشر أربعة من وقتها طفش الله سبحانه بخنفس حاضر اخاذن لعلي أعمل صالحة في مسارك كلا إنها كلمة إن هو قائل ومن ورائهم بردخون من اليوم يبعثون فالحياة الحياة الثلاثة حياة الدينوية حياة البردخية والحياة الأخوية وتفصيل ذلك حياة إن شاء الله بعد الحلقات من الآن في فيها سئلة تضلوا. انا عشان الوقت يكون معنا أيضا انا أدخل للستوديو قبل أن أبدأ هو في الأصول إن شاء الله حتى بقى ان شاء الله عندكم اسئله اتفضلوا اتفضلوا الاسئله الله وبعدين ندخل عليكم السلام ورحمه الله هنا بقى لنا بقى نص ساعه بخمس دقائق شغالين في التفسير ولا الحمد لله واسف في اسئله اتفضلوا شوف خليه. كما هو لا تغلق كما هو ماشي اتفضل انت ادخل خد خد ما بقي علينا الا الكلام على مقدمة تعريف الاصول اصول الفقه كتعريف اللقب والمركب التركيب وايضا الكلام على الاحكام التكلفية فيكون ذلك الكتاب البيضاوي باثره قد قد انتهى نعم هو يقول المصنف هنا اصول الفقه كتاب المناهج البيضاوي يقول اصول الفقه معرفة دلائل الفقه اجمالا ما قال تفصيلا قال معرفته الفوائد طيب الفوائد بعدما انا حاضر طيب اريد اتذكر الاهات للفوائد خلينا بس نتكلم عن صور الفقه وصناعة الفوائد بعدها ان شاء الله ماشي وصول الفقه يعني هو معرفة دلائل الفقه اجمالا